حكيم الخبير يعلم. Oh, I می‌خوام ويهدي إلى خراط العديد الحميد وقال الذين كفروا إذا مزقت كل ملك إلا في خلق جد أفسدناه. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلا نخفف بهم الأرض أو نسقط عليهم كتابا من السماء إن في ذلك لأ قد what في السرد That will ولسليمان اللي حظوها شهر ورواحها شهر له غين ومن الجن من يظلم بين ذيبي إذن ربه ومن يظلم ما أمرنا ندقه من يَا أُمَّ دُونَ لَهُما يَا شَاءُ مِنْ قليل من عبادي الشكور كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين لقد كان لسبعين في من جنتان عن يمين وشمال قلوا من رزق بلبت طيبة ورب غصن فأعرض فأرسلنا عليه سيل العري وبدل جنتين جنتين زواجين أقول خبر وبدلناهم بجنتين جنتين زواجين أقول صمص وأسل وشعيء من خبر قليل ذلك جذلناهم بما كفور ودعلنا بينهم وبين القرى التي بارتنا فيها قرى ولا قاتل صدق قائل ان تبلي سواناه فتبعه الا فري المؤمنين وما كان <تصفيق> له وليه من كل طال إلا لنظلم من يؤمن بالآخرة من من وَرَبُكَ غَلَّاً كُلَّ شَيْءٍ حَافِيرٌ وَلِبَاعُ الَّذِينَ فَعَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ قال الَّذِي في عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن وما أرسلناك إلا كافرا للناس فيبشيرهم ونبئهم ولكن ما الناس. فهذا الوغد إن كنتم صادقين قل لكم ميراد يوم لا تتأخرون ولا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى يقول الذين تضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكل قال الذين وَلِلَّذِينَ نُصْرِفُ عَنْهُمْ ضَرِيعًا وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قل إن ربي يبعث الصغيرين من ونفعا ولا ضررا ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا وليهم آياتنا بينات طالما إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان بود قل إن أَنَا فإنما مِّثْلُكُمْ ولا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ میعن قایب ولو تنو وقالوا آمنا به وأمنا